بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 وَهُو السَّمععَم وَمَا جَهَدَ فَإَِّماَا يُجَهِدُ لِنَفْسِ إِ اللهَّه لَغنِي عَنِ العالممين والَّذِينَ آمَنوا عَامِلُ الصَّالِحَاتِلَ نُكَِّرًا عَنم سَن آادم وَلََجزَّهُمْ أَحْسَنَ الذي كانَوا يَعملون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 وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّ كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ في الصَّالِحِينَ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 وَلَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمَةِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا نَحْنُ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ إِنَّهُمْ لكاذبون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمَةَ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُوَ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكاء إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَيْأَسُونَ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّائِحِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجرا في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وَلُوطًا إذ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَر فَما كان جواب قومه إلا أن قالوا أُتِينَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ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 إِنَّا مُنَزِّلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَىٰ مُدَيْنَةَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان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 وَقولُوا آمَّ بِالَّذ أُزِل إلين وَزِلَ إلَكُمْ وَإِلَ هنا وَإِلَكُمْاحدُوا وَنَحْنُ لَ مسلمون وَكَذَلِكَ آزَلنا إلَكَ الكتاب فََّذِنَ آتَيناهُ الكتابَ يُؤمنِنُ نَ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 وَلَ لَا أَجلَلم مسََّجَ أَم العذاابُ وَلا يأتِييََّ بَغْتَتَ وَهُم لا يَشرُون يَسْلَجنونَكَ بالِالعذاابِ وَإِ جَهََّ مَلَ مُحيقَة بالِالكافِرين أَوْماَا يَقْشَهُم العذاَبُ مِ فَووقمُ وَمِ ت تحتْتِ ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وَالَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى ربهم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 الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله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 افا بالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين